ألا لله الدين الخالص والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زنفا إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون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 وَلْتَمَتَّعْ بِكُفْرِكَ قَلِيلاً إِنَّكَ مِن أَصْحَابِ النَّارِ أَمَّنْ هُوَ قَانِتٌ آنَاءَ اللَّيْلِ سَاجِدًا وَقَائِمًا يَحْذَرُ الْآخِرَةَ وَيَرْجُو رَحْمَةَ رَبِّهِ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 إنما يوفى الصابعون أجرهم بغير حساب قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين عصيت ربي عذاب يوم عظيم قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دونه قل الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهديهم يوم القيامة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 وَقَدَ اللَّهُ لَا يُخْلِفُ اللَّهُ الْمِيعَادَ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ أَنزَلَ مِنَ السَّمَاءِ مَا أَنفَسَ لَكَهُ يَنابِعُ عَرْفِ الْأَرْضِ أُمَّمَ يُخْرِجُ بِهِ زَرْعًا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 أحسن الحديث كتابا متشابها مثاني تقول شعر من جلود الذين يخشون ربهم ثم تبين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله لَهُذَا اللَّهُ يَهْدِي بِهِ مَن يَشَاءُ وَمَن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 سَلَما لِرَجُلٍ هَل يَسْتَوِيَانِ مَثَلا الْحَمْدُ لِلَّهِ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ إِنَّكُمْ مَيِّتُونَ وَإِنَّهُمْ مَيِّتُونَ أَمْ إِنَّكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عِنْدَ رب بكم تفتصمون فمن أغلو ممن كذب على الله وكذب بالصدق إذ جاء أليس في جهنم مثوى للكافرين والذي جاء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 ليكفّر الله عنهم أسوأ الذي عملوا ويجزيهم أجراهم بأحسن الذي كانوا يعملون أليس الله بكاف عبده ويخوفونك بالذين من دونه وَمَن يُغْلِل اللَّه فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ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 فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون ولو أن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 والذين ظلموا من هؤلاء سيصيبهم سيئات ما كسبوا وما هم بمعجزين دولم يعلموا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر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 والغفور الرحيم وعنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من رب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 لا جهنم زورا حتى إذا جاءوها فتحت أبوابها وقال لهم خزنتها ألم ياتكم رسل منكم يتلبون عليكم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 ليدخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فبئس مثوى المتكبرين وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمراء حتى إذا جاءوا